حسان حسان حسان حسان حسان حسان حسان رجع من الميدان يسحب عنانا رجع من الميدان يسحب عنانا من السرجمل وي ويحمل احزاننا يحم حمينا دي له لون سوانا له ومن القيم زناب طلعت حيراننا دبر يا مه حسين قلب ابن رانا سج ابو اليمن صاحب مدانه صاحب مدانه غريب غريب غريب غريب حسين حسين حسين حسين <شسؤال> حسين <حسن> <حسن> حسين حسين حسين <lush> حسين حسين ما جا وبالميمون من ثقل <trzeba> همومه ما جا من ثقل همومة لكن بناصيته يا والي أومة يزن بالحرى هذه يدمومة, يدمومة طايح أبو سكنة في وسط الحومة طايح أبو سكنة في وسط الحومة والخالي والعسكار عند ملمومة وبهالخبر زناب صاحة معلومة صاحة معلومة شهيد شهيد شهيد شهيد حسين حسين حسان حسان حسان حسان حسان حسان ومقدرت حدار والحزم ومقدرت حدار والحزم بادي <مخدرت> <مخدرت> ولك يا ابن امي يا حسنت نادي والله اني جعور تاب يا خويا فؤادي يا خويا فؤادي وصلت ولا نحسان طايح بالوادي وصلت ولا نحسان طايح بالوادي وان العسكار الاسكار فلو نادي خلوا عن ابن امي موهج التهادي موهج التهادي ذبيح ذبيح حسان حسان حسان حسان <سؤال> حسين حسين حسين حسين حسين لن الشمر اقبال ضارب الثام لن الشمر اقبال ضارب الثام وجنبه تنادي رحم آلام لكن صعد صدره ونقد اعطاما نسبن اعطاما وقر رمحاني مرفوع الانام وقر رمحاني مرفوع الانام وقجت الاكوان دنئ الایما مداره النسوان حالو ايتام حالو ايتام قديل قديل قديل قديل حسين حسين حسين حسين حسان حسان حسان حسان, حسان, حسان